بسم الله الرحمن الرحيم بنابي اخوى بخشن مهربان والذاريات ذروا سوين بوابعاني كزور شد پرجو بلاو ببلاو کردنوا فالحاملات وقراء انزا سوين بو هوراني كهل گري بارانن فالجاريات وسراء انزا سوين بوا کشتيا نيك بآساني دريادا فالمقسمات امراء انزا سوين با فرشتاني كار دابش انما توعدون لصادق باقمان هر بليني كاپتان راستا و الدين لواقع وبراستي براستي روجي پاداشتو طول روداداد ذات الحبك و با آسماني خاون ريقاي زور خاون زواني و ريكو انكم لفي قول مختلف بجمان ا ولقسيد اوازدان يؤفك عنه من أوفك او كسلا دريد ايمان كلا خوي غمرايا قتل الخراصون الذين هم في غمرة انسون دك بكشتن او دروزنان ونفرين ياليبا با نكاسانيك لجيجاوي ونزانيدا باغان لهاموشد يسالون ايان يوم الدين بقالتو دفرسن كيروجدوايديت يومهم على النار يفتنون روجيكس زاد درين اوان بجرري دوزغد سو تدرين ذوق فتنتكم هذا الذي ك به تستاجون ف دوترت سزاكتان تسجن أما او سزاية بغال توبلتان لدكر إن المتقين في جنات وعيون بيغمان پارس كاران وان لباخاتو كناري سرسشمي روان دا آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين اوي تنك بگمان اوان لوو پیش ساكه کاربون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اوان كمي قله شوداد خوتن شونويج ياندكرد وبالاسحارهم يستغفرون ولبل بياناندا داويل خوشبوني اندكرد وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ومالو دارائيان دا بو جاري داوا کرو داوا نكر ما في خوايا انهبو وفي الأرض آيات للموقنين ولا زويدا بلغو نشانه يبو باور داران وفي أنفسكم أفلا تبصرون ولا خودي خوشتان دا بلغي زور هيا دا آيابو ورنابنا وسرنزنادن وفي السماء رزقكم وما توعدون ورزق روزي او او بليناني پيتان ددريل آسمان فاو رب السماء والأرض إنه لحق مدل ما أنكم تنطقون جاسوين با پروردگاري آسمانو زوي. با قمان او باسكرا حق راستا بويني او قساني خوتان هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ايبوت هاتوا بسرهات ميوان الرئيس داركان ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون كات لا لأي ابراهيم وتيان صلاو أو صلاو لخوتان. او كسانيه شينا سراون فراض الى اهله فجاء بعجل سمين زخراتو بولخزانكاي انزا جوركاي شي قلوي برجاوي بيان هنا فقربهم اليهم قال الا تاكلون ونزيشي وتي فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام العليم أو ساليا ترسى وتيان ما ترسى إما فروست هذه خائن ومجيانيا في ذا دا بقرة شدانا كإسحاق فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم Zajnika'yı bakı javahatı Dayı baro mati khoydaw Vati perejini çi nazog Tuan mandalı da be Kalu kethelik Kala Rabbuki İnnehu huwa Al-Hakim ul-Alim Friştakan Vati amperwardegar Dwa'yı farmua ya قال فما خطبكم أيها المرسلون إبراهيم وتي تي تام بس بدراء وين الرّوان قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين وتيان بيجمان إما النّرّوان بواسرقلي تا وانباران لنرسل عليهم حجارة من طين بو أوي ببارين بسرياندا دا برد لقلي صورة وكراو مسومة عند ربك للمصرفين نشان كراو للايمبرد قرتو بول سنور درتوان فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين إن ذا لو شاري لود دا لبرواداران درمان ما كردن فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَنَمَنْ دِي تَيْدَى بَيْتْ قَلَيَكْ مَالِي مُسْلِمَنْ نَبَيْتْ أَوِيشْ مَالِي لُود بُو وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وَبَنْدُو نِشَانَيَكْ مَنْ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين حروها ببلجيرون بركنه وقال ساحر أو مجنون فرعونش روي ورجرا وسربي ووتي موسى جاء دوغرا يا شتا وجنوده فنبدناهم في اليم وهو مريم امشخوي ولاشكركي مانغرت وفريمان دان اناو درياوا كاوشياوي لو مكردنبو وفي عاد اذ ابسلنا عليهم الريح العقيم ولا قال عاد بندها Kâte kenardıma nasır yan, bay germi tundi ما xer. Ma teder mi şeyin? Ate t عليه illa jâlât kırmî. Başar herştek da bruşta ya, vazilen dehena, hata uğrızî vele akerd. Vâfi thamûda ezqîl lâm temtâgû hatta hîn. Vâlakili samûda pându amujari كاتيك بايان وترا رابيرن تاكاتي خوي بعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون جاءوا سركشيا كل فرماني پروردغاريان ان جاء هورا بروسكليدان لكاتيك دا او انتيا تسوني فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين نتوانى يستانوايان بو نيرمتي يكتري. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. وقل نوح جلّفش أمان دابو كبراصتي قلتي بدكارو لسنور دتوبون. والسماء بنيناها بأيديه وإن لموسعون. Ve Asman man bedesti kumaan durus kirdı ve Ame frawan keri Asmanin. Ve Allah fırşnaha faniğmel mahidun. Ve zewi man raxıstı da sıraxırki taçin. Ve mil kül şeyin halakına zewjeyin lalakum tedarun. بو اوي بير بكنو فندي لور الله اني لكم منذير مبين ان جاء براستي من للان خا وترسي نليشي اشكرا ولا تجعلوا مع الله اله إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا دِيرٌ مُبِينٌ وَلَج الْخْفَادَ فَرِسْتلاوي تَرْدَ مَنَنَ بْرَاسْتِي مَنْ لَلان خَاوَ تَرْسِينارِيشي كَذَالِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ بوشي ما جروتو يا نبو پیغمبره زادوگر یا شت اتواصو به بلهم قوم طاغون آيا امانو اوان راسفدان بو يكتريكردوا نخير بلكو امان گلي چي سركشو يا خين اتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرات فأي محمد صلى الله عليه وسلم روياً لأي ورجيراً سنك تولو مكراو نيت وآموشگارياً بكو بيرياً بخراوة سنك براستي غاري سود أغييني ببرواداران وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن ذنوكو آدم زادم تنهابو أودروس کردوا كبان من بكن. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون من هذه روزية كم ناوي ليان ناشمع إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين براستي تنها خوي روزي دل. كهاوند صلاتي زور بهزا فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون ان جبقمن بوواني استميان كردوا هيا بشيق لسزا وقبش السزا ها وركانيان لكافراني بيشو ديبا ايترپلهنكن لداوا كردني سزا